ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعت من نينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله فبإذن الله وليخذ الفاتقين وما أفا الله على رسله منهم فما أوجفتم عليه فما أوجفتم عَلَيْهِ مِنْ من خيل وداركاب ولكن الله يسلّي ترثله ولكن الله يسلّي ترثله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما افاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذين قربا واليتامى والمتاكين ولذين قربا واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نَهَاكُمْ عنه فامتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء ذو هاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا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 ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويوثرون على انفسهم ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فاناكههم المصلحون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 لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قُتلوا لا ينصرونهم ولئن صرّوهم ولئن صرّهم ليولنن الأدبارة ما لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك لأنهم قوم لا يفقهون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 كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أذين كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك قال إني بريء منك إذ أخاف الله رب العالمين